بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأحلى الذي خلق فسوى والذي قد ربنا والذي أخرج المرعى فجعله ذاء نحوى سنقرب فلا تنسى إلا شاء الله إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَارَ مَا يَخْفَى وَنُجَسْنُ الْقَدِ الْجُسْرَى فَنَكِّرْ إِنَّ فَعَدِ الذِّكْرَى سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى وَيَتَجَنَّمُوا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْنَ الْنَارَ الْقُبْرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَا وَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْ بنتؤذون الحياة الدنيا والآخرة خير أبقى إن هذا لم يصح في الأولى صح في مراية